وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْقَيْنَا بِهِ ظَمْأً وَأَنبَتْنَا بِهِ زَرْعًا وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ من نخيل بِلَّكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ تُورِسَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبَرَةٍ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 سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الأَوَّلِينَ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ دِنتٌ فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّى حِينٍ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ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 لہ لو خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ ر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 مَا هذا إِلَّا بَشَرون مِثلُكُم يَأقُلُ مَِّا تَأقُلونَ مِنهُ يَشرَبُ مَِّا تَشْربون وَل إِن أَقَعْتُ بَشَرَم مِثْلَكُم إكُم إذَّ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 ثَُّ أَشَأنا مِ بَعْدِهِم قُرون آخرين مَا تَسْبقُ من أَّةٍ أَجَلَهَا وَماَا يَسْتَأخِرون ثَُّ أَرسَلنارُسُنَا تَسراء قُل م جَ أََّ تَْر وَصُولهَا كَذَّبُون فَأَت بَعْنَا بَعبَهُ بَعْبَوُون وَجَعَنهُم أَحَادِي فَبُعْدَ لِقَوْم لا يؤمنون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 فَقَاالُ أَنُؤمِّنُ لِبَ شَريينِ مِثلنَا وَقَوْهُ مَا لَنَاعَابِدُون فَكَذَّبُهُ مَا فَكَانُوا مِنَ المَُّكِين وَلَ قَدَ آتَنَا مُسَلكِتَابَلَ عََّهُ يَهتَدُون وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً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 كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِنْ مَادٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ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 أسر فيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين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 اَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرْجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ نَاكِدُونَ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 قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا مِنْ قبل إن هذا إلا أساطير الأولى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 قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ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 سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ عََالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ قُلِ الرَّبُّ إِمَّا يُرِيَنِّي مَا يُعَدُّونَ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ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 وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُون حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُون لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا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 وَمَاثَقُلَت مَوازينهُ فَأُول إِكَكُم المُفْلِحرُون وَمَن خَفَّت م وَازينهُ فَأُول إِكَ الذيذينَ خصِرُون أَافُسَهُم فِي جَهَن مَ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 Quan Waquu robebegu serd waru hangwa’a ta